فَلَمَّا أَفْقَلَ الْدَعَوَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِينِ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحَةً جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا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 أَلَهُمْ أَوْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوْشُ رَكَائِ أَكُمْ ثُمَّ كِيْذُنِ فَلا تُنْضِغُون